بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سحي كل شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسن يسدره لليسرى وأما من فَإِذَا مَا اسْتَقَمَّا وَكَذَّبَا بِالْحُسْنَى فَسَنَيُسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَنَأْخُذُهُم مِّنْ أَعْمَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا تَرَدَّىٰ لَا عَمَلَ لَهُ إِلَّا عَلَيْهِ وَإِنَّ لَنَا لَأَخِرَةً حِسَابًا إِنَّا اشق ان الذي كذب وتوانا وسمجن ضن الذي يحيى له وتذكر وما لا من رحمت انت جزاء الا بسوء وجه الرب الاهنا ولا سرور